اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على محمد وعلى آل محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار اللهم فالق الأصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا عني الدين واغنني من الفقر ومتعني بسمعي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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. w الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله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 رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَابِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا غَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب بآل فرعون والذين من قبرهم كذبوا باياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا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 يجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطورة من الذهب والفضة والخير المسوومة والخيل والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب قل أو بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَالَّذِينَ هُمْ ورضوان من مِنَ والله بصير اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأساء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقصص لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allahu akbar Sami Allahu, Komisarzu, الله أكبر الله أكبر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 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقلت خابوا وخسروا ومن هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الا انه قال المسبل ازاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم